أول الذين سبوني وجني للمغفرة الرحمن الرحيم ensive cool. աստկ ատկնը وَمِنْ أُمُورِ فَمَرَاتٍ جَالِسِيَ أَذْهَبُ جَيْلَ فِي النَّائِينَ يَوْمَ يَشْرُ وفي الأرض قطع متجاورات وجنات عمال وجر ونخيل ونخيل صنع कोई no. नहीं وَمِنْ عِظَمِ جَبَلٍ وَإِنْ تَزَاجَبْ فَاعْجَلْهُ صَوْلُهُ طعبا انا لفي خلق جديد I guess I'll hold you up, see وارث ثواب جنونك بدنياتك قامت ممن حتىنا اغلل 明 kwabeze mor to ويقول للذين كفروا دولا هنزب عليه آية من الله نور الأنور ما من كل وكل عشاء إنا من والقول للشين العين بدوكم قد نال من الظل قولوا للشايين نعيد دواه بما قدرنا نعلم الظل և ամեն փանուն սիրա Any who knew What is that? وان يوم ينسى اسبك فانا وان ينسى بقوم يعذبني عن الملل ايش و يسطون بار القصر يصوي وجنا له دعوة حسن والذين يدعون me liom�i, eemos, normal ar أي من ومن ما بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> إنه هو ود بكون رو ا ود وَنُنَزِّلُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ ապտանուվ իտնեում and we are still